تغافي لسيدنا أحمد الرفاعي قد تصلى سره العالم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما مغى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير ورا يا رسول الله صلى الله على النبي العلمي أنت خيار الله يا حظر الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكون فتاح الفاتح الله المستغاف للحظر الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أبنى عباد الله رسول صاحب الدارين قادم طيب الله المزدغاف إلى الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين يئتاه طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين راعي مضهر الله المستغاث إلى حظة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي مختار مرتضى إمام مقتدى الأمة المهديين هادم بين الله المستغاث إلى حظة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول الله مهدي الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول مهدي الأمة رسول صفي حجة الله المستقاف إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أحبنا رسول كريم الله مرضي خليفة الله المستقاف إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أكبرنا يا رسول الله صاحب الميراج عالم غني الله المستغاث إلى حرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صاحب الاجتهاد منتقم محمد محبنا رسول كريم مرضي خليفة الله المستغاث إلى حرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسولنا رسول على الدوام نبي طه قائم حمد الله المستوات إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أميرنا رسول ونبي محمد رسول ناصر كريم الله المستغاثو إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معيننا رسول وغذر النبي الياسير إمام أمين الله المستغاثو إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مصدقنا رسول وحبيب نبي مزمن بيان رسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شاهدنا رسول النبي متذكر قرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مذكر رسول معطر روحي بار جواد الله المستغاث إلى حظة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلطان الأنبياء رسول صاحب الفرقان مكي شكور الله المستقرات إلى عظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام الأدقياء رسول صاحب الكنفر مدني الله المستقرات إلى عظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سراج الأمل رسول صاحب الميزان الطحي قريب الله المستغاف لعزة الله تعالى الصلاة والسلام ولك يا رسول الله طهر من الأصفيا رسول سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حذرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيعنا رسول مجراه المهدي قرائش شهيد الله المستغاث إلى حذرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام المؤمنين فزينة الأنبياء رسول خادم الفقراء حجاز نبي الله المستغاة إلى عورة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خاتم الأنبياء رسول ماع الكفر والبضعة محمد بن عبد الله المستغاث الى حضره الله تعالى الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صادقنا رسول المرسل متمصل الرحيم الله المستغاث الى حضره الله تعالى الصلاه والسلام عليك يا رسول الله سيدنا مستغيث مقتصد حليم الله المستغات إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أغفنا يا رسول الثقلين أنت حق منيب الله المستغات إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله واعبنا رسول ورسوله المجتبى أول حبيب الله المستوات إلى حظة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أكرمنا رسول صاحب الشريعة آخر وعزيز الله المستغاث إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أهل التقوى رسول صاحب الطريقة شفاء فصيح الله المستغاث إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آمنا بك أنت نبينا رسول صاحب الحقيقة مضري بشير الله المستغاث إلى حذرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام الأمم رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاف إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كبير رسول صاحب الجنة ظاهر الله المستغاث إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سند العاصين رسول صاحب الجنة فارق جهنم سلطان امتهام مؤمن الله المستغاث إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله فقيهنا رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ولينا رسول صاحب الشفاعة باطن خليل الله المستغاث إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شهيد رسول صاحب التاج محلّل بإذن الله المستغاث إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ومن الناس مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر النبي الله المستغات إلى حرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أفطل من النبيين والصطيقين محبوبنا رسول صاحب المحراب مر خطيب رحمة الله المستغاث إلى حرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بشرنا رسول صاحب البيت عام مكابه الله المستغاث إلى حرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أكبرنا رسول صاحب يعاجي عالم غني المستغاث إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نبي آخر زمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله المستغاث إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفي الدين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله المستوات إلى حظرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيع الأمة عيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله المستغاث إلى عورة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ونبي رحمة سابقنا رسول صاحب الدارين حريص الرؤوف الله المستغاث إلى عورة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سيد الجن والإنسناه نبينا رسول صاحب النعمة هاشم كرامة الله المستغاة إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى مئة ألف ألف صلاة وسلام ورحمة وبركات على إكرم الأصفياء خاتم رسول محمد رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعلي الوفي أسد الله المرتضى كرم الله وجهه وفاطمة الزهرى وختيجة الكبرى والعائشة الصديقة والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء كربلاء والسعدة والسعيدة وطلحة والزبيرة وعبد الرحمن بن عوف وأباء بيدة الجرى والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أسألك أن توفر لي وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرهام الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمع